وحياه عيونك اللي ما بحلف بيهم كده عيشت ليلك ونهارك وحفرت ا س م ك جوا القلب يا غاليه اوعي سعالي ل بعد ي م ا د ي ن ا يا غ ا ل ي ة خلي ا ل ت م و ع تروح لغيرنا て اللي ما بحلف بيوم ك ع ش ت ليلك لي ونهارك وحفرت فضحني قلبي وقال لها كل المشاعر اللي فيا ه والحنين بيروحلها ن ي ق ب ي اللي ي وقال لها كل المشاعر كل ف قولوا لا ل ي تبعت د سيبني لوحدها قولوا لا مين ي م ل المكان من ب ع د ن ا والله بحبك والله بحبك ومالي م ن وحياه عيونك ك ل ما بحلف بيهم كد ما عيشت لي Bye.、Mm -hmm. بيه ا وممكن ا بحرف بي ع ا ش ت ليلك ونهارك وحفرت اسمك جوا القلب